أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم هل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج نبتليه لجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ش ر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إنما نطعمكم, لوجه الله. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ي و موسوعه ع ب ا قمطريرا ف ق ا ل ل ه ش ل س ي ل ك ا ل ي و م ا ل ق ا ه نظرة و س و ل ا ه م بما صبروا ر جنة ح ي ر ا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من ف ض ة و أ ك و ا ب كانت قواريرا ق و ا ر ي ر من ف ض ة قدروها تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا م و س ب و ع و النابلسي أساور للعلوم ا إن ه ل ا كان ل ك م جزاء, إن هذا كان لكم جزاء وكان َََ سعيكم َُُْْ م َ ش ْ ف ُ و ر ا انا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كثورا واذكر اسم ربك ب ك ر ة و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد له و س ب ح ليلا طويلا إ ن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم و ش د ك ن ا أ س ر ه م وإذا ش ئ ن ا ب د ل ن ا أمثالهم ت ب د ي ل ا إن ه ذ ه ت ذ ك ر ا ف م ن ش اجتماعي ء خ ذ إلى ربه سبيلا ربه و تشاءون إلا موسوعه ا ل ل ه إ ن ا ل ل س ي ل ل ع ل ي م الاسلاميه ح ك ي م ي د مَنْ ي ش ء فِي ر ح والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا